إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَ لَهُ وَمَا يُبْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَأُقْوَانِيًا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُهُ أرسله الله سبحانه وتعالى بين ابيسا الى كف التنداس بشيرا ونذيرا ودعيا الى الله باذنه والسراج المنير يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واصلح لكم ذنوبكم وعبد يطاع الله ورسوله فقد جاء فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى واخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 41 و40 من سوره الروم نقب بحول الله عز وجل معافقه هذه الايه على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولايه هذه يتحدث الله محار وعاله فيها عن الفساد وعن ظهورها والنتيجه التي تترتب على ذلك يقول اهل التفسير في كتب التفسير ظاهرا الفساد في البر اي ينتشر الفساد في البر قالوا البر كل الارض و البحر قالوا البحر البحر وبعضهم يقول ان بر هي العواصم والبحر هي الارياف والقرى على كل حال يبقى ان الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر يعني ظهر انتشر الفساد في البر والبحر وهذا الفساد الذي ينتشر في البر والبحر الله سبحانه وتعالى قال بما كسبت ايد الناس يعني الناس ومن الذين ينشرون ويمارسون هذا الفساد الناس كلمه تعني كل الناس الذكر والانثى كل ابناء ادم زي ما عليه الصلم قال الناس لادم وادم من تراب وليس هنالك استثناء قول تعالى بما كسبت ايدي الناس بعدين قال يذيقهم بعض الذي عملوا الشاهد انه اذا اذا اكثر الناس من الفساد وبارك الفساد واطعر الفساد عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخره وذلك بحق الله ما زوج القال يذيقهم بعض الذي عملوا بعدين قال لعلهم يرجعون يعني يعاقبوا العقوبات بالدنيا الغرض من هذه العقوبات التي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بها أن يتوبون إليه ويعودون إليه ويتركون الفساد هذا معنى الآية المعنى العام للآية هنا سوف نقفه مع حديث واحد نقف فيه فق هذه الآية وانك تعرف ان الناس كلما مر عليهم يوم كلما اقتربوا من القيامه والقران تكلم عن القيامه وان الناس باخر الزمان في نقصان من الدين وفي انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى وفي اثار للفساد وبالتالي ترتب على ذلك اخوبات لا نتناول حديثا واحدا هنا كان قد تباه به النبي صلى الله عليه وسلم في فقه الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذا الحديث حديث ذكره ابن ماجه في كتاب السنن واخرجه الامام البيهقي عليه رحمه الله ايضا في كتاب السنن وهو ايضا في مسند الامام احمد عليه رحمه الله باسناد صحيح بالروايه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال رب انا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين غصالو خمس ان تريتم بهن نار واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاجعه في قوم حتى اعلنوا بها الا ظهرت لهم الاوجاع والصواعين التي لم تكن في اسلافهم الذين مطر وما نقص قوم المكيال والميزان الا اخذ بالسليم وشدت المعونه وجور السلطان وما منع قوم زكاه اموالهم الا منع قطر من السماء ولولا البهائم لم ينصروا وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا صلق الله عليهم عدوا من غيرهم ياخذ بعض ما في ايديه وما لم تحكم اممهم بكتاب الله تعالى الا جعل الله باسه بينه هذا نص حديث الحديث ده اصوله هو بيناقش معنى هذه الايه وفي روايه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس بخمس وذكر الحديث يعني عن الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية خمس بخمس يعني خمس جرائم يترتب عليها عقوبات على عدد هذه الجرائم والذي هو نص الحل الغرته آنفا على كل حال ندخل في شرح لهذا الحديث وفي فقه معناه النبي عليه السلام يتكلم عن مسألة الفحشة والاعلام بالفاحشه قال انا معسلم محدث ابتداء ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى يتكلم مع الصحابه مع مجموعه من الصحابه قال لهم في خمس اشياء تحدث وترتب عليها خمس عقوبات جرائم تاتي في المستقبل تمارس واذا مارسها الناس عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبات مثلها والجزاء من جنس العمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ده منهج الكتاب منهج السنه منهج العقل اصلا فان بعث الله يستعاد ان يدرك الصحابه هذا الزمن الذي تكون فيه هذه الانتهاكات لحرمات الله سبحانه وتعالى وتترتب على ذلك العقوبات التي ناقشها نبات الله في ذات الحديث ولذلك قال اعوذ بالله ان تدركهن ولم يدرك الصحابه رضوان الله عليهم ذلك الزمن لانهم كانوا يعني اثقل ناس جيل لن يتكرر ولن يجود الزمان بمثله انما تعلم يتكلم عنهم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هم يفهم كذا حتى يشهد الرجل ولا يشهد وتفايح وحتى يحلم ولا صحه ما هو نباتله متكلم في البدايه عن عن الزمان الاول ذاك الزمان بتاع دين فعلا وناس كانوا خير الناس بجاز القران كنتم خيره امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتبنون بالله دي الاصعب ناس خدموا الدين كانوا صادقين في الالتزام بالدين عشان كده اعطاهم الله سبحانه وتعالى من فتن كبيره جدا ومن عقوبات ما كانت في زمانه اطلاقا من المنبر رجال صدقوا معهد الله عليه صيروا منقب نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا كان ناس تفاهم الله سبحانه وتعالى ل صحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وألزمهم الله عز وجل كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأغلى خير الناس رضي الله عنهم ورضوا عنهم على كل حال أنا ما أود أن أحدثك كثيرا عن صحابة الله سلم في باب العقيدة يُعرَب لهم الفضل ومن لم يعترف بذلك فليراجع بها على كل حال قالوا أعوذ بالله أن تدركوهن ومن لم يعترف بذلك ما بارت الفاحجة في قوم حتى أعلنها الفاحجة لصبها الزنا في الحديثة نبع سلام يتكلم إن الزنا الذي هو الرئيس مع الله عز وجل قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحجة وساء سميلة إن الزنا في آخر الزمان كفاحجة لها خطرتها ولأحكامها إنه ينتشر لدرجة فلان رفع ذلك يعني لا يمارس جريمه في السر اذا اخذ باله اذا مورست الجريمه في الخطا وستر المجرم على نفسه لا يضر الا نفسه يعني كده اذا كان في ستر واسلام قال الستر افضل اذا في جرم ابن عباس قال عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه في البخاري بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نشرك بالله ولا نسرق ولا نذني ولا نختر ثم قال فمن اصاب شيئا من هذه القذرات فليستحل بستر الله فبان يقيم عليه الحد فهو كفاره له يوم القيامه وما لم يقام عليه الحد يوم فامره يوم القيامه الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له الشريعه داعه للست الدول اللي بيمارس الجرائم يسرع على نفسه ذا هو قتل وذا مطلوب شرعا ولا يمضى نفسه هذا مطلوب شرعا وتوحدت الشريعه الذين يجاهرون بالمعاصي و ينشرونها و يتباهون بها و هذا لنبعه السلام في حديث الإمام المسلم رواية أبي رضي الله تعالى قال السبيل النبعه السلام يقول كل أمتي معاقى يوم القيامة إلا المجاهرين كل أمتي معاقى يوم القيامة يعني ممكن الله يعفو عنه و يدخل الجنة قال إلا المجاهرين الناس البجاهر و إن من المجاهرة أن يعمل الرجل عمل السوق ثم يشتره الله عز وجل فيصبح ويشبه سيدنا الله عليه ويقول يا فلان لقد فعلت البارحه كذا وكذا الذي يهمنا في موضع الاستدلال انه النبي عليه الصلاه والسلام بين ان كل انسان يمارس جريمه وابتري بجريمه وما في ذول معصومه على الاطلاق لانه ما اتلم قال من حديث انس بن مالك كل بني ادم خطا وخير الخطائين التواب فما في انسان معصوم اطلاقا لكن اذا ابتري الانسان بجريمه للجرائم فليستر على نفسه ولا يجاهر بذلك هذا ما دعت كلمه الشريعه بقوله عليه الصلاه لكن لما اتكلم انا بتكلم عن النهضه الفيديو في اخر الدوحه كده كان هذا يعني جيل الاولين والجرائم سجلت يعني ب ب بعدد معين الناس يعني كانوا على درجه من عدم المجاهره وعدم فعل المحرمات وكان أحدهم إذا فعل المنكر يلوم نفسه ويحاسب نفسه ويضع ذلك بتوبة نصوحة ولو رأيت أستعلم التاريخ يقول الحديث لكن يتكلم بالحديث من أبعا سلم قال ما ظهرت إسلاح جدو بسوء الزنا اللي هو حتى في قوم حتى أعلنوا بها حتى أهللوا بها في إعلان يبقى في إعلان إعلان ومجاهرة مجاهرة وإعلان إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلاف الإنسان الكلام لا الآن مفروض يدرسوه في كلية الطب والله في الحديث لا يدخل في كلية الطب لأن الموضوع بتاع الطب هو بيظهر في نهاية المطاف في الدين باعتبار أن الدين يعني دين شامل لطبائع الناس وبشؤهم وحل مشاكل الدنيا في الدنيا يعني لكل شؤون ما الحياه قل ان صلاتي ونُسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك قلت وانا اول المسلمين فالان بتلقى في الكلام اعلى الطواعين اللي هي الامراض التي ظهرت سرطانات فشل كلوي ذكر زمان ما في كل ظهر ايدز الامراض الجديده دي كلها وكل يوم الخواجات بيكتشفوا لك مرض جديد تفتكر ما هو سبب هذه الامراض ما ما هو سبب هذه الامراض ثم الامراض انما سيدنا قال الوقوع في جريمه الزنا والمجاره بها يعني بكون ما في حياء انه تمارس الجريمه وليس هنالك حياء ما بكون في شيء منا وجه ربيع عديد وجه ربيع وممكن يعلن لها الآن هذا واقع لا تستطيع أن تنكر أنت هذا إذا كان المستشفيات امتند بهؤلاء المرضى والأطباء يتحدثون في عبر الأجهزة الإعلامية ويشكوا هؤلاء عن عدم وجود إمكانيات للعلاج المشكلة موجودة ترجع للناس انت فاهم لما يكون في مشاي واحد يقول لك وزاره الصحه هنقول كده عارف يجيك واحد سياسي ها مرات ينظر للمساله دي بمنظار سي بمنظار بتاع مصلحه شخصيه يكون بحزبي اخ المسلم حزب امه شعبي والله صحيح شعبي انصار ما هذه انت فاهم كلامي شو عارف يستغل الاحداث دي ويحارب بها ينتقي القضيه بتاعه الناس يكتب لك مقال يقول لك يا اخي هذه الدوله ينبغي ان تسحب هذه الحضاره ينبغي ان تسحب لا تصفي عن تقدم علاجا لاولى المرضى الذين ينتله انتل بهم هذه المراكز الصحيه و و ولا تقطع الدوله الدوله <تصفيق> وقال لهم اعملوا كده منو انت مجرم ان الناس ما عندهم دخل بيستغل الحدث ده كان يجي تع الحرض يحرض الشعب وذاير ركب سلطه دائريه هو الوسيط دائريه باسم الله عدم العلاج وعدم وجود يعني ادويه دائريه يحرض عشان يجي وما بتجي الله لعاده يهجر تبا لك وتنبل هولاني ولا فاله ففاطه اظن شويه جايكم دمات السعد لكن ده مش خبطني على المصطف المساله دي سببها ولا صح؟ فهو الشغلانه دي كلها السرطانات وعدم ادويه والله والله الشغلانه دي بترجع ظهرت فساده في البر والبحر بما كتبت ايد الناس اللي هم مارسوا الجرايم والالام بيها ولن تنزل مساله واضحه جدا لازم عادي جدا تلقى لما تنظر للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطبق هذا في الواقع وتنظر اليها الى, إلى الاحوه تنظر على هذا وتلقى انه الكلام صدر في الحرف الواحد لانه الجريمه طبعا بقت الان وافيده هي وافعه وبعدين يعلنها يعلنها ما قالك ما باطل فعل في قوم حتى آلموا بها لما تاخذ المثل بتاعه الشوارع الشوارع بتاع الامه خوار العالم عمر الاسلامي انما داروا ديك الغرب ولا داروا لك الامريكا ولا سنغافوره وكما يتكلم بعضهم ونحن الحمد لله وان في قد بعيد عند ديك كده وجنه نحن الحمد لله امه طيبه وكذاب ده برضه مجرم كبير طب دي طيبه قالوا تعالى بالحدائق ده مضروب في ظهر ده والله صحيح تأثرة وظهرت في واحد وبتتصل بالتلفون مع واحد تاني والله صحيح في الحدائق العامة ما أقول لك إنت, إنت بتغادر؟ أخوكم معي فرقوا دي الحدائق العامة الشوارع الجامعات قلوا كل المكاتب المكاتب سبع واحد الجاعد اليوم كله نجلل مع واحدة بيدي بتبغلق غافل مع الوضع اتكدلت مع الناس معه ما سكلي تو انت لسه انت لسه قلت قاعدين وراقي كنا اسمها قلت لي كيف امبارح الحفله كانت كيف دبل لك دي انت علاقتك مع اياد يقول لك يا سكت يا زي ما قلت زميلته يلود مع اليوم ومزوجه انت خلي بالك دي مزوجه زوجها محمد شوال وما بعت لكن نقض طول اليوم مع المدير مع نائب المدير مع الزميل وغد لا تنتهي الى ان تأتي الى البيت ويكون في تليفون وده خيب الو معاك أي؟ ومجيب مخرج ما عليش مخرج وده جاعد ورهج لأكل معاه وما يساله على كل حال ده واقع واقع اذا اتكلمت يقول لك انت انصرصنة لا مواطن فارح سيبك من انصرصنة سيبك قال لك من الهواء بتاعك انت مستقبل واقع مرير زي ما انت بقى لكن انا بعتلم واتكلم انا بعتلم في هذا في هذا المقام هو الهلال الفهجه انت جاي تقول لك يا ناس في محل تعزينه في مبدا يعني لا, لا. يعني الاعلان اللي نزله انت قال ايه يقول لك في بيوت فتحناها جديده بالتعارض زي ما تكون في الغرب لا لا مثل مره بو اعلان الاعلان الاعلان لما تكون امراه الان تخرج من بيتها لا تن تتخيل امراه خرجت من بيتها كاسيه عاريه في ابهز متها والله فئه هذه الفئه لابسه لغايه الملابس الداخليه هي موجوده ظاهره وتبرقت وعملت تصفيط وطلعت من بيتها بو بعد ودوجي قاعد وممكن يكون هو اللي عمل لها الطيب ده الريحه دي على كده شوفها كويسه واجيب لك منها فطلع والله فطلع تعرف ومجبص على كده وصايب دي جلو ميداوله يا لاله الزينه ما هو ده الان وما له علاقه العزيز هيت لك أكس أي واحدة تقول لك هيت لك هيت لك هي إذا كان دي قهنة جوة وتحيي أجوة حس أي واحدة مارجا وتقول لك هيت لك بلسان حالها هيت لك مجبس آخر نفسه وتتجدع يمين أشمال وتلوب في اللبانة وبعدين أبواغر يكون في حولي أقول لي أنا جاءك لسا ما يجب أن تجمعها بس أنت أقول لي أنت فاهم كلامي لكن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رضي الله تعالى توقع يكون في اخر زمان نساء كاسيات كاسيات عاريات لاكم بيلات وسنكهات البخ لان ريحه الجنه وان كان ريح وله وجه مسيت كذا وكذا نساء كاسيات عاريات بدايه اعلان اعلانه ده واضح اللي هو تخرج كاسيه عاريه لو دين الاسلام قال كاسيات عاريات يقول لك كده نلبس عشان طالعه تلبسي تلبسي شنو انت تلبس اللبس ده بزا... وايه عاريه باللباس لكن في مقام الحقيقه في ميدان الشرع هذه لا لا هي عارفه مره واي امراه لم تلتزم باللباس الشرعي دي بتدخل في خارج الحديث يعني اي امراه هي خرجت بغير اللباس الشرعي وخرجت وان كانت لابسه فيتعتبر عارفه بالشريعه لان الشريعه لا تعترف بامراه هي لابسه الا اذا لبست اللباس الشرعي وهي في خارج بيتها ده مقام يا ايها النبي قل لاجوائك ونساء المبنية دمين عليهم من جنالهن ذلك أدنى يُعرفنا فلا يُنفين وكان الله قفورا رحيم أنا أجب بتاع الله سبحانه وتعالى الكلام من الرجالي دورك في الأن دي مرقة بتمنذة وبعد شوية من رجلك مظاهرات أظر لي أنا ما جدتها المظاهرات أنا بإجلاء لكن أنا دائما أكتح لي المشكلة بتاعدي دي, دي مرقة ما شوية آه. وبعدين لماذا خرجت بهذه الكيفيه وهل تحدثت معها انت كولي امر انت كولي امر في دائره النص القراني ايها النبي قل كل لازواجك كلام لكل زوج مو زوج ايه بتكلم معك انت المزوجين وبعدين بقول لك والله يا اخي ما عندي ما عندي ما عندي الطريقه تلبس ثوب ما تلبس آه. يعني تكتب له الطريقه وما ينصب وجهه يا ايها النبي قل لاجواجي خطاب لي كل زوج يقول هل قلت جبت يقول لك ما قلت لها وانا ذاهب ما عندي معازم ولو قلت لا بتعمل لي مشاكل سامع بهذه كده المشاكل بتلاقيه قدام انت مصاجمالك قل لاجواجي تكلمها تكلمها لكن ما يقدر يكلمها هتحدي اي واحد الان زوجته لم تلتزم بالزي الشرعي وتخرج هل ابرت ابرت هل قلت يقول لك ما قلت لها ليه يقولك خايف يقولوا انا بقيت اتصرف انا بالله يعني خايف سا يقولوا مش كده وده تبجي عنم هي تبجي عنم ما تبجي عنم خايف خايف خايف ولا كان تبجي عنم وعلى كل حال بتبقى الايات واضحه والاحكام صريحه في هذا المقام هل قلت جبت لهم كل ازواجك وبناتك هل حاجة. هل حضرت انت ايها والكلام مع الاباء الأباء وهجت هنا أباء وهنا وهناك أباء حل أمرت ابنتك أن تلتزم باللباس الشرعي؟ يقول لك ما أبوها، ليه؟ أمها قبل كده قلت لك، قلت لها شاكلتني أمها تخوي بك، مشكلة أمها قلت لي، وحبوبتها قلت لي، وكلمت لها أبوها قال لي يا دول إحنا ما نصر، كلنا وعلى كفر وده ما تحلق معلى كفر ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الكلام مع العلماء والموسو الذين يصدون عن سبيل الله واجب العلماء والامراء والكلام عام ونساء المؤمنين هل كان للعلماء دور في تربيه المجتمع في دعوه دي الرساله التزام ديني شرعي والله قد سيد من يحارب الان اعلى مستوى المسؤوليه الحجاب حجاب فرعي يضربوا التليفون مرات وده على مسؤوليه من ماثلو هلو محاكاه فتاوى 5556 جنيه يا مولانا في ناس قالوا لا دي منلبس من كده ولا كويس شنو ولا اسود لا لا يا اخواننا الشريعه ما قالت ده ومعدين ما في تشدد التوب ده كويس ال واحده يعني سته الرغبه التوب التوب بتاع شاء الله يديه ذاته وانه ذات نحن زمان عبر المنبر ده ان احنا بنتكلم عن التوب وانه لا يمثل لباسا اسلاميا هسه كيسيل للتوب بالامم والجارات وين التوب ذاته الان اينه على كل حال انتشر مرض حتى اعلن اعلان الرواديد والاعلانات بتفوش في داره قول وسلم من حديث الامام احمد بن ابي حامد وسلم قال وهو في صحه متفق فيب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك له حالا فان العين تزني وزناها النظر وان الايد تزني وزناها اللمس وان الارض تزني وزناها المشي وان النفس تزني وزناها التمني وان اللسان يزني وزناه الكلام والفرج يصدق ذلك او كذبا وده طبعا العبي ولا اللي هو أخباه قال لك حتى أعلنوا بها إذا كنا تكلمنا كما تكلمنا مع السلام في قوله وإن اللسان يزني وزناه الكلام ماذا ذا الحديث؟ ده وإن اللسان يزني ومع أن اللسان يزني يزني بكلامها والزنا هو أنواع في الشريعة في واحد بالكلام واحد بالكرعين واحد باليدين انت فاهم أن مع السلام مقسمه واحد باليدين كله لما اسمع ان العين تنمي وزناه النظره يعني واحد ما بحصل المحله دي لكم لا اقول لك افعل بس من عيني يا ولاد وتقطير النبيه من حلال لكن اللي قدام امر وده ما موديك لقدام ذاته وده ما جريمه ذاته فاهم جريمة. إن يعلله. يعلله انت فاهم كلامي وده برضه جريمه لكن ده لو مسكته ان العيب تنمي وزناه النظر يعلل لهم يعلل لهم راس عظيم انت فاهم كلامي يعلل له بطريقه عن طريقه, عن طريقة زياد او عمرو من خلق الله في استضافه وحي وجي كلموك انا بستغرب مرات لما اشوف البرنامج في الاحد السنوي اليوم العالمي لمكافحه السرطان وتوقد ندوه واحده في يوم واحد على مستوى القرى الارضيه في بلادنا بلادنا هنا او هنا والذي يقدم البرنامج دي مفرح تكون فيه كامل زينتها واذا تسبب نفسه والله ما هو ذلك سبب الزنا ذاته؟ أفحد عن الحقيقة ما هو سبب اليد؟ طبعا ما بيجد ريقول لك الزنا واللواق الكلمة دي ما بيجد ريقول لك ده السبب طبعا لما تمشي تفتج عنه في التشخيص ما هو سبب هذا المرض؟ اللي هو الحقيقي عنه يقول لك الزنا واللواق خلاص عندها وكنت واحدة اجتماع وفي محاربة اليد وهي في كامل ذينتها لاهب سوا بيذهبه وتنقض سعيونه وبيخح على أيها مكهدون هناك اليوم العالم قد يز هذه الندوة الخصيصة هناك اليوم معنا دكتور قلاني قلاني ومعنا مولانا قلاني قلاني وبحلقوا فيها وذات سوى النقصة وهذا سوى النقص ذاته هي ذاته سوى المشكلة ده ده سوى ذاته يعني ما بيجي راجل يتكلم بيديقوا مع واحد راجل يجيبوا دي تعمل لك اللقاء وانت فاهم كلامي وقال لي الدكتور قلت له ان غكاك ما يقدروا الدكتور بسمي الاثاب هذا هذا مرض حقيقه كريم وكذاب تاخذ وغادي يكون عارف اشتغل عليها لكن ما يقدر يعمل فيها حضاري هو نتيجه لممارسات شاذة جنسيه شاذة زي شيله كده خليها كده اخليها كده كده افتح له المشكله ما بنت يقول حليه بين دي الحقيقه الكلمات ذاتها وقر تغيير الالفاظ ده بينها المصاطب يساعد على انتهاك الجريمه والله زي عدم التغير بالالفاظ الشرعيه هو في نفسه دعوه لانتهاك الحرمه ونبدا نتكلم عن الخمر في حديث هيجه في الدار قال قال سبحانه يقول ان اول ملك هذا الدين كملؤه الاناء تشرب الخمر قلت يا صلى الله عليه وسلم كيف تشرب الخمر وقد بيّن الله ما بيّن فيها قال يسمونها بغير اسمها فيشربونها يسموها بغير اسمها والشيء المحرم لما يسموه بغير اسمي بيكون فيه دعوة للاستحلال يقول لك ما حرام هذا يعني ما, ما حرام ما حرام قلت له حرام تقول له هذا حرام الدين حرام قلت له لا يتقولوا سبب السبب ال الله الاد الذ الـ... الـ... اللي هو الزنا والمواط والبقى... يقول لك انت تمارس هذا يقول لك تمارس ممارسه جنسيه شاذ يقول لك شاذ شاذ جنسيا لكن شاذ جنسيا ما هذاك فبغير الدم بغير المادة ما زي ما تغير الخمر بغيرها على كل حال بيبقى وان العين تذني وزناه النظر وده برضه الصبيح بيدعوا له وجبه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وان اللسان يذني وزناه الكلام لما تاخذ الايدي الايدي تذني وزناه اللمس انت قلت الان بتتكلم مع الامه انه تقول المصافحه حرام هل تفعل تقول الراي العام الان المصافحه تمثل نوع من انواع الزنا اي اجنب اي اجنبيه ممنوع المصافحه في الشريعه لانه ليس زنا اليدين ولا زنا الشفاه تسلم على خالتك لكن ده زنا طب شو الزنا يا اخي ده كلام بتاعكم انت يا بل... اخي ده حديث اخرجه واحد ومسلم يقول لك لا لا الهمب بتاع الارحام وشريعه عمرو بيطرى مكذب وكذاب, وكذاب تاكد ويار يا متين وشريعه تمته فيبقى بيزني بيقف المصطبه وزني علم وان الارض بتنزل وزنا المشي ماشي برضه بتنزل ويعملت معاه موعد لا ايه بلاقيك في الحديقه 7.5 5 هي مش هتايبك يا عيال هجيب لك عربيه لا انت جايب العربيه ولا بتنزل تمشي تجيب لك بيبسي او بالعربيه ولا بغاب كل واحد وكلوا في النهايه ما واحد وان اللسان يذني وذناه الكلام كلام بالتلفونات قالوا بحبك ما نمتاهو كلام عن طريق طلب الأغنية كلاني أهدياء الإحلان كما أهدياء إلى الواردة مناسبة عودة بالحج أعلمك يا غزالي وكلام أنا ما أفهم عن مشاي فينات المطاف لكن كله يعلن له وتقام إعلانات إعلانات سوف يقام حط نهاري خيري لصالح المتضررين من الفيضانات يحيي ضعيات ومعيب وضع موطة باللدانب يعلم لماذا Мамо, це масло з іншого شوفك وبتهكى وانا مدوم ما بنوم وقرصتك باقي الرصني وكلامي ما بيعنوا لكن انت انت بلاك دفا انت فاهم كلامي ده كله بيقول لا وده كله بيقول صلي وسلم وان ان اذا ظهرت الفحجه ما ظهرت الفحجه في قابل الحداد بيات الا ظهرت لهم الاوجاع والطوال لم تكن في اثلافهم اعوذ بمواصف الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله واستغفر من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شيخ الأمهير المفصلين وعلى آله وصعد أجمعين ومن تلك نهجه واستنى بسنة ودين نواصل قوله الله سلم وفي حديثة ابن عمر وما نقص قوم المكيالة والميزان انت تقول بالك من عدة دي ما حدث اليوم الحدث بتاع الساعة إلا أهذ بالسرين وشدة المؤونة وجوهر السلطان السنه بتعمل مظاهرات تبع بره ها وانا عندي كلام مع النافله وستسال عن السبب بيقول لك طيب واهلي ويقول لي انا يا اخي اللي غيبه حتم قبك ثلاثه بهذه ايوه وثاني الشيخ بيت الشيخ كمان تم قبل الفيروس ايوه والمواصلات الألوان أمانا إنتبهنا هذه المطاف نحن نقبل الشفاتة من متاعنا حزاب المعارضة هناك بعض ناجئة تبردانا وطن وإن الزبال حكومة ذهب إلي حاجة وأنا لدي الحالة وأنا أكثر ذو المطاقين تعرف أن أمام الجامعة يأخذ كم الحمد لله أن الله لا تأخذ معدوم إمام الجامعة يأخذ لخمسين أمام ده المرتب بتاعه عم نشوف من الوزاره بتاعت الملكات بما ما جاء ما قلت لكم عشان ما اتخيل يقول لك دين الله فينا قلت له فينا وبدها هو على الحق هو كلامه صحيح لا لا على ذروه هذا ذروه هذا وبعدين ما متفق مع النازل لا متمرطني ولا انكلتي ولا مسلم عنه عشان ما ضيعت انا انت فاهم كلامي مسلم بان دي جهافه لكن بيبقى لثمن يحكمون باحكام التاميه احنا عارف الان الاحزاب وال والراي العام اذا ظهر ظلم من من السلطان اشد في المعيشه بحمل الدوله بسوبين سنه نفسه ودي المشكله جات قالوا بيتوا انه سبب تضليط السلطان اللي هو ليه زادت المعيشه بقت غاليه لماذا فرضت زيادات على البنزين او غيره انت فاهم كلامي في بلد بالمعيشه الاسباب اللي هو جرائم الناس بس انت فاهم الكلام طبعا الناس اللي عندها مصالح في وصول السلطه محزاب بيرموا لك يقول لك غدلدل من جوك الرهونه الكروك والمكروب ده مش انا بعرف انه في نهايه المطاف بتتكلم عن حدث ايوه عن معيشه بانكا ايوه بتتكلم عن جو ظلم من من سلاطين ايوه ما هي الاسباب في شرعته اسوق كده قول لك كيلو ده ده جنيه وانت معمودي اكبر منهم ما انت اخذتهم بار انت البوم حكمت 5 سنه نزلت لنا رغيف من السماء مكان الرغيفه بقلبها صفر ورغيفه زادت مافي في رغيفه تفتح لي مكان ماسكين لنا جماعه ناس الدلابيه مقلوبه والجماعه الخلفيه كون في رغيفه عشان تشوف مساكك كده ان شاء الله تشوفه في التلفزيون هي في ذاته سكر فيه. فيه ما فيه. فينا نعدل مجريبي كلهم تاع الاحزاب طبعا الراي العام ده اخوان عنده جاي لكن ده اللي بيدعوا الفهم شافات ده كل واحد دار يستقل الحدث عشان يصل للسلطه هو ولكن في نهايه هو حمل المسؤوليه للسلاطين وذلك لجهله او تجاهله بالحقيقه انه المعاصي بتاعت الناس ان هم عاصي الناس وده اذا كاشم كده ده دايز القياس الاول لما نبي عليه السلام قال وما نقص قومهم المكيال والميزان انت فاهم الكلام يعني يظلمك في المكيال والميزان يغشك يعني وبعدين ده الزو قياسه الاولى اذا دول غشاك بسملبح بسملبح واكل حقك واكل شويه مازال دول اللي بيغشك بالرسم الملبح مش فار كبير لما دول يغشك في الميزان ويأخذ منك أجل من, من, من ربع وقية يأكل منك أداك وقال الله قال وحل الله البيع وحرم الربع إذا أكلك في الميزان قليل باسم البيع تبتكر البشير جروشك كلها وما يديك حاجة أيهم أكثر الخطر يأتي البشير جروشك كلها يعني وما يدي شيء ولا يديه باسم البيع ويأكل من القليل فيبقى لهذا الحديث لا يدخل في القياس الأولى ابقى أن يغش في نائة المطاف ليس المسألة قاصرة على مسألة المكيال اللي هنبه السلام قال وما نقص قوم المكيالة والميزان إلا أخذوا بالسنين السنين يعني المجاعات دا. وشدة المؤونة الحاجات تبقى غالية شدة المؤونة أي حاجة تبقى غالية وجور السلطان قرارات صدرت من سياته السبب ما نقص قون المكيال والميزان ودلوقتي اي دول ده يغشكم زمان التاجر مش ملبق يغشك ياكل منك في الميزان تمكي لواحد بتاع اسبره يحلف لك بالله 30 مره وكيله الله ده الياباني الاصلي هو عار صيني يكذب عليك يديك لاوغادي غير افتكلاجك اني بعدي بتاعت مادي شبان وكذاب عارفك وشيلوا انت اتاكلنا طنط تمكيله واحد بتاع طماطم يديك الطماطم المكسره وفطرك بصل واحد يبغى الشكل لغايه ما تلقى شيء باسم الدين يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرباب لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل فالغش ما اهل القلب من غشنا اللي يستفيد فاذا عرف ذلك يبقى الاسباب في هذه المطاف اسباب غلاء المعيشه وهذه القرا دور السلطان والسلطان غادي يكون جائر حتى لا تعلم ان ان حتى تعتقد ان ليس مدافع عن هذا انه دين الله صلوا عليهم علينا الحاكم لو ظلمت إذا أسلمني أنك مظلوم كليك مظلومين يا مانا مظلوم بفعلك أنت والرسول قال ليك لو ظلمت كمان تعمل شنو إذا ظلمت إذا ذبتك أنا أفتح فوقي بلاء والرسول قال جده إذا ظلمت أفتح فوقي بلاء لكن كان ظلمك هو أها الذي يفتح هو هو الذي يفتح الذي يستبدأ هو ابنان عنده إذا ظلمك هو تمشي وين نعمل ثورة لا الثورة بركبة بسطولة بكتلة الرسول ذلك والله أزعى وما بدأ ما تصل إلى نتيجة وبعدين الثورات والمظاهرات هذا عمل بتاع يهود ونصارى الكان الناس الذي أكثر منه فتاوى من الزيناء الصادق البهدي وغير الثالثالورية جواب تاع الثالثالورية في جوابه يقول لك ويبغي أن نخرج ولكن مظاهرات سلمية ما بسلمية كلها مظاهرات سلمية حرام الشريعة في راس المصافي سنه بتاعت يهود ونصارى بيقول لك تعبير عن الراي ورفع الامر للحاكم ان نمدع سلم قال عندك مشكله اي الحاكم عامل لك لجان شعبيه في ديوان اسمه عاملين له اسمه ديوان الحسبه والمظالم تمشي له تقابلك السلطان عديل المسؤول تكلم افتح لك بابه تكلمه ما تعمل لك ثورات في الشارع عشان يخنقوا فيها كم باك وانت فا فتدعو الى ذلك والمثله مثلا بتاعته ابن مسلم قال دين والنصيحه النصيحه دي ما بقى مظاهرات عند ظلمك الحال انا مش عايو في ما عنده محلات الفلاح قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم تمشي للامام اتكلمت علينا الشعبيه يقول لك ما لقيت طريقه ما لقيت طريقه خلاص صلى الله عليه وسلم ما انت خلاص كده انت مطاف ومعاً عملت العليم و الله قال لك فلو نفق إلا وزعى وبعدها ما تخرج عشان تعمل لك يعني جينة فتل وتخلق لك جرائم باسم الإصلاح والإصلاح لا, لا يبقى بها في الصورة اللي هو يطبع الشماشة الآن قبل يومين هنا يتكلموا الشماشة يسرقوا باسم الغراءات الدين كسروا المحل الاستهلاكي واحد ربع له اللي هو يعني بتاع تور شايلو عديو طايره زي نمارو مرقاتلين بيجيان ولا شنو شايله ولا حمو جاري كماجي تاجر ويبيعوا سكر والكبكبات شد ما بتاع سماكه والذين يقفون من وراء هؤلاء الناس ما فينات ما اما جهلاء واما اصحاب قلوب مريضه انت فاهم كلامي لكن هذا لا يمثل الاسلام ولا يمثلونه من انواع الصحيح يحركوا للناس العربات بتاعتهم اين اصبع هذا المثل الشاعر الدميه قال التذهب هناك الى الحاسم بن صار ابن عباد بيقول في كتاب السنه من اراد ان انبئ سلم قال من اراد ان يصلح صوفان فليحفظه بقدم لنا نصيحه في السر فيناخذ بها فذاك والا فقل اد الذي علينا لكن تخرج ثوره تخرج عليه وتقول تنتزع منه خوفا ان محمد صلى الله عليه وسلم خليق مقدر لانه بيضربك اه وبعدين بيترتب على ذلك دماء وفي ناس ماتوا الان يعني عد مو قاعد تحكمون على الناس يا جماعه اللي ماتوا يضرب والحكم بيضربك في نهايه المطاف وحتى كنا بتكلم قال لك بس بتقابلوا واللي هو بيضرب انت وتمت بعد ذلك مفاتيد لما يتكلم انا بتكلم في حديث حذيفه باليابان في صحيح مسلم والبخاري قال انه يستعمل عليكم مراء قلوب شيطين في عثمان ايش لا يهتدون بهذه ولا استنرت النبي وكان ظلاما ياهم دين كلهم في العالم انا بسلم غلب بيقول لا يهتدون بهذه ولا استنرت النبي ما كويسين عشان ما ضيع زمان تقول له يعني ما هم لا ما هم كويسين لما كويسين لكن الرسول قال لك شر يتكفى شره لانه بيترتب على على الخروج عليهم شر اكبر بيضربوك رصاص انت على كراسي انك تتخرج تشريع الاسره التمكيبي رقصك رقصك رقصك ده اشيله لما علمه يجي عليك بس دفتك لما عرض يجعل الناس ويقرص السكر حيبقى بيضريب لثلاثين ألف ثلاثين ما انت أجبين لما كان بثلاثة ألاف انت قاعد عاطل قاعد عاطل جماعة بتاع الشاي كن بشاي ما كان بألف كن بشيريا كبير أعمل ليلة حلبة انت شغلت شنو يا أخي ولا ألف الشعب يبقى عشان يشوف لك ما يجي لك غير الكلام هيبقى ب 30 عشان تمشي الفلك شغاله ما تاكل يبقى ب 30 لانك انت مجرم فهمت ايس كريم حاجه طيبه موجوده كله ب 5000 ولا ب 3000 الكذا بدل تاكله وتمشي في بيتك وتفرح اولادك تجيب لك واحده اهلوها ما معروف وانت سالوم عشان اكيد ان شاء الله يبقى الايس كريم ب 20 30000 عشان ما تاكله لعبي انت فاهم كلامي يا ابله واحد قاعد وبعدين يمص فيقه ويديها وممص في تحت يقول لك ايه عايزينه ما يزيدوه يا اخي انت ما سوى نفسك انت ذاتك ولا لك ولا لك يا ابو جنه شفاتك كلهم شفاتك ولكن انا ما اتكلم في هذا المقام انت فاهم يتكلم ومبلغ بكتلك قال ذيفه قلت ما نتا منين ادركت هؤلاء يا رسول الله قال ان تسمع وتطيع وانضرب ظهرك وان خدمك تسمع للحاكم لانه شر وكتلك حتى لو شال غروشك لو زاد البنزين لو زاد عليك الضرايب ما بتقدر عليه المفروض قال لك ان ضرب ظهرك ان ادك بستونه تحوله وتمشي هسه اللي عندك فضه انت تقول ما تجيب لك رغيف ما بتعنا اذا فجاء كده جاء عسكري كيسك بستونه يقول لك بقول لك انا ما هو لما ما باوصل انت انت ما تخلي الرغيفه دي ما بدير فرته مع على طول قال لك بجد بكتلك في الوقت ده يا اخي ده منهج بتاع ربنا في ذرق المفاسد، أنتبعين؟ في فلسلها الضوء، نحن نقل جعل أبين خوالج من الشروريين جفونا وهناك حرّضوا الناس وبإسباب المضاقطة من هذا كله في النهاية مخالفة ونغطة ترسل بهذا أطول لكن يبقى القول الله عليه وسلم وما انعقوا من زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البعاين لم ينصر الزراع فشلت هذا لأنه ذكبه أقول لك يا الله زرعنا الزراع فشلت فشلت ليه أقول لك يا الله أكل الجرائد أكل الجرائد لأنك لم تدفع حق الله أقول الله ومرات المطرة ما تجيه تموت الزراع هذا لأنه ما أتكلم قال ومنع قوم زكاة أموال إلا منع القطم من السماء ولولا البهايب لم ينصر وَمَا أَنَخَدَ الْخَوْمِنَ عَدَ اللَّهِ وَعَدَ رَسُولِهِ ما هو الجزام من جنس العوام إلا صلَتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ يَأْخُدُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ وَعَهْدُ اللَّهِ إِنَّكْ تَنْقُدَ التَّوْحِيدُ وعهد النبي عليه السلام تنقض الاتباع عشان كده إذا كان الناس لغا بالتوحيد والأمة لغا التوحيد وبعدين الجماعة يقول لك وانا يتكلم عن العقائد ما نقضى قوم من عهد الله لا إله إلا الله ودعه الله لا معبود بحق إلا الله إذا نقض عهد الله معناه الله صلى الله عليه نعاده كمان من بره أخير اللي ندير لغاية تسي ده بديك بسطولة وسعودان الكلام يجيك من أمريكا ويجيك في طائرات ويجيك في الطريقة التخاني وده بيع... بنقدر أعضي الله وأعضي الله بل يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله بعد شو يقول لك بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم والله إنت حاجه ما تأكل كل كله تأكل السم اللي كطع مصاريه مالك مالا سكر وزيادات ما أكله ها هت بأكلك شونا يا مجرم إنت ما قلت بوم يا خي أنا أتكلم مع صفية قم يا خي ناديهم لي رجع الله البذيل البي أها كلمهم كلموا البنزين من الزيورية كلم رجع الله رجع الله بنزين بجال 24 خلوا 10 كلم أنا مقتصر تبا لك وتبا لعيانك قال يا شرك الذين يعتقدون في كلام إن الولي يقول الشيء كن فيكون في برنام جده ساعة مع حليل جبهج جديم تابع للترابي الدساعة ليه؟ سؤال ليه الدساعة؟ ساعة مع حنين لجّت له عطانة جبهجية والله زاعة اخوان مسلمون وصوفية لجّتوا وجابهم الأولياء في هلادنا لهم مكانة وهلادنا ذاخر بالأولياء تقول من ذلك هذا يكذب وذاك يكذب وإن الولي يقول الشيء كن في يكون يقول الشيء كن في يكون اههه اتحرك اتحرك يقول الشيء كن في يكون يقول يا, يا ولي ها اقلي بن دولار بيجي شرص الشيرو... نزل وكان قاعد ينزل يقول له كله كذب ثاني ده مكتوب مكتوب في الكتب ده قال والله قال في طبقات ورد والله فعال. تعصوفيه بتاع الاولي بتاعنا في ترجمه التعوضه اللي شكل المدح البرعي وقالوا عنوره صاحب القصه لهذه الحصة وطبا لهذه العقيدة فمتكلم قال ومن كرامات عوضة أنه أغطي الدرجة الكونية بحيث أنه يقول للشيء كن فيكون في إذا عوضة ده يقول للشيء كن فيكون في يبقى في الطماطم بتعريفة الرغيف جانون الجائز عوضة كن بنزيل مجان إذا في الزائح وكل كذب سائل فإذا تعتقد العقيدة المسخدية بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم وبتعتقد القصه بتاعت الشيخ الكباشي بدي الجنه بتاعت البورا الرياضه الكباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حله وكبوشي كبه في جنن انت لاين برغم اذا قتلت احد الله معنى انك قتلت احد الله والله صح اذا قتلت احد الله ومشرك ما عنده حل يجيبولك البنزين يقطعوا مصاريعك كله نحن مخططين حل ما دام مشرك ايوه تستاهل هذا الله مثل القريه كانت امنا ياتيها رزقها من كل مكان فكبرت بانهم لله فذاقها الله, الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون الى اخر الايه انت فاهم كلامي وبعد ان قد قوم عهد الله وعهد رسوله بالاتباع خلوا طريق انا بقى اتلم انا بقى اتلم كتبوا براوي ده بيجيب لي ثمانيه وده تسعيني وده تجاني وده نحشبدي وبعدين الخشكل الهم الاسلامير كل واحد ما تكله طريق خلوا, طريقين. خلوا طريقين بقى سلم. بقى سلم. انت بقى اتلم انا غطى انا بقى اتلم انت وزيبها مسلم سمان سمان جبتها من وين اخ جبتها في 2 في 8 الرسول كان سمان بيقول لك لا لا وما جاء عن قضيه السلسله السلسله ما قطعها في يدك يا جدع السلسله بتاع فين يا خالادي كله المانيه او التهرييه وانفر بعض ويقوا المسلمون وحب بعض وشيعوا قالوا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يستمنهم في شيء وما لم تحكم ائمته بكتاب الله هذا كلام برضو الامر الكلام للحكام وكان حكم الشريعه والله صايب ما كانك الشريعه على الكلام انما تلم يعني قول الحكام اذا ما حكمتوا الشريعه صحيح صحيح مش يعرض ان الشريعه واننا في الشريعه شوف الشريعه ما كواني وكلامي كذب طبقنا شريعه يا هدى ما احنا شيد طبقها صحيحه اذا ما طبقها الشريعه ما تكون بس معنى حتكون في فتن والله صحيح. لكن لما تكون في شريعه وشريعه تحل المشاكل من اولها كله ما في حاجه اسمها انت برو. انا تجاني تجاني الرسول كان تجاني لا طبعا اركض اركض انجيلك باله اطلع بره, بره انت مسلم لكن ارصرماد اركض اركض انجيل البلاله وأنصر ما بحجب تحليم قالوا كتاب سنة تركت فيكم عمرين ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسوء تعالى ما لم تحتم أهمتهم بكتاب الله إلا جربت أسوف تلك كلها لو تبغت الشريعة والله صح شريعه المكافاه في خلاص صح لكن ما عم شريعه في تلاقوا باسم الشريعه والديمقراطيه ونحن في المرحله القادمه يا اخي غادي نحكي نطبق الشريعه نطبق الشريعه عشان تحل المشاكل عشان كل واحد يقدر يطلع جبل يعرف ده حكم الله داخله لما تحكم الشريعه والمجتمع ينتسب الى الشريعه المشاكل على الامه بنقولوا الساكن فالمشاكل قائمه على كل حال والله مشتك هذا في حديث ابن عمر مع الايه التي ذكرت فظهرت فسادق من البر والبحر بما اكتسبت ايد الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اتسعى الله عز وجل ان نعيد الامه الى دينها انه ليذلك والقادر عليه والله معكم على محمد وعليه